بسم الله الرحمن الرحيم الافلام را تلك آيات الكتاب وقرآن مدين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين تروهم يأكلوا ويتمتعوا وَيُلْهِهِمُ الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون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 لا ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون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 لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مدين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا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 وما ننزله, وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وهو ماء وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين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 والجان خلقناه من قبل من نار السَّمُومِ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 قال رب فأنفرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم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 مقصوم إن المتقين في جنات وعيون ودخلها بسلام آمنين.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 أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم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 إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا قال لوط انا لمنجوهم اجمعين ان امراته قدرنا انها لمن الغادرين فلما جاء ال لوط المرسلون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 وقضينا إليه ذلك الأمر أن ذابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء تم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون فأخذتهم الصيحة مشرقيين فجعلنا عليها سافلها وأمقرنا عليهم حجارة من سجدين ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لسبيل مقيم ان في ذلك لايات للمؤمنين وان كان اصحاب الايكة لغاوين فانتقمنا منهم وانه مَا لبى امام مبين قال كذب أصحاب الحجر المرسلين واتيناهم فَكَانُوا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصدحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون